بسم الله الرحمن الرحيم آهيم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم طاقل الذنب وطاقل التوب شديد العقاب بالقول لا إله إلا هو إليه المصير ما يجادل في آيات الله إلا الذين تقروا فلا يقلد تقلبهم بالبلاد البلاد فذبت قبلهم طوم فهمت كل أمة برسولهم ليأفروه وجاكلوا في الباطل يرحضوا به الحق فأقردهم فكيف كان عقاب وفذلك أقرد كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحرمون العرش ومن يسبحون بهم بربهم ويؤمنون به ويستغفرون ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وزع كل شيء رحمة وعلم فاغفر للذين, للذين تابوا واتبعوا سبيلتا وكهم عذابا جحيم ربنا وأدخلهم جنات عزم التي وعسهم ومن صلح من آبائهم وأدواتهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات فمن تقصد سيئات يوم إذن فقد رحمته وذلك هو الفوض العظيم إن الذين كفروا ناتون لما الله أكبر من مغتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فكتون قالوا ربنا أمت نثنتين وأحليت نتين فهل إذا الله واحتموا كفركم وإن يشرك به تؤمنوا فالعكم بالله العليم الكبير هو الذي يريكم آياته وينذر لكم من السماء بإذرا وما يتذكر إلا من يريد فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كيها الكافرون رفيع الزوجاتذ العرض يلق من أمه على من يشاء من عباده ينذر يوم الثلاث يوم هم بارسون لا يغفى على الله منهم شيء بمن الملك اليوم إلا من واحد القهار فاليوم تجزى كل نفس بما كتبتنا ظلم اليوم إن الله فريع الهتاب وأنذبهم يوم الآبفة في ذي القلوب لدى العناد التاظمين ما للظالمين من هميم ولا نبيع يطاع يعلم ظالمة الأعين وما تخفي السرور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البطير فولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاطبة الذين كانوا من قبلهم كانوهم أشد منهم قوة وآكارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من وار ذلك بأنهم كانت شأيهم أسرهم بالبينات فتبروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب فلقد أرسلنا موسى بآياتنا وجلطاهم مبين إذا فبحون وهامان وطارون فقالوا جاعهم كذاب فلما داءهم بالحق من عندنا قالوا تجلوا أبناء الذين آموا معه واستعبوا نساءهم وما بيت الكابرين الا في الظلام وقال فبحون فروني أقصوا الموسى وليدعوا ربه إني أفعط وليدع ربه إني أخاف أن يبتل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال أنتا إني عد بربي وربكم من كل متكبر لا يزمن بيوم الحساب وقال أجل مؤمن من آله فرعون يتقم في إيمانه رجلا يقول وإن يتكالبا فعليه كذبه وإن يتصادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرق كذب يا قوم لكم الملك اليوم فِي في الأرض فمن ينصرنا من بأس اللَّهِ الله إلا ما أرى وما إلا كبيل الرشاد. وقال يقولون ان يكون لدينا مثل هذا المكان الذي يكون لدينا مثل هذا المكان الذي يكون لدينا مثل هذا المكان الذي مثل هذا المكان مثل فخاط عليكم يوم الثناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من حاصل ومن الله فما من ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فماتلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلت قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا فذلك يظل الله من هو مسلح مرتاب فالذين يجاربون في آيات الله بغير كل طالب أسام فهم عند الله وعند الذين امنوا فذلك الله على كل قلب متكبر جفاق وقالت ابعون يا هامان لدي طرف العزي أبلغوا السماوات فأطفع إلى إله موتا وإني وكذلك دين بفرعون توقع عمله وكذب عن السبيل وما تيب فرعون إلا في جباب وقال الذي امن يا قوم اتبعون أهدكم تبيلا وشاد يا قوم انما هذه الحياة الدنيا متاع وان الآخرة هي ذاه قرار من عمل فلا الا ومن علم صالحا من بكر أو أنسا وهو مؤمن فاللائها يبقون الجنة يرتقون فيها بغير حفاب ويا قول ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى مَا بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز أن ما تدعونني إليه ليس له في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أطحاب النار ما أقول لكم وأفور أمري إلى الله إن الله بطير بالعباد فوقعه الله سيئات آل ما مكوحا فبال فرعون عونته العذاب النار يحرضون عليها بذوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أبطلوا آل فرعون العذاب وإذ يتحاد بالنار في النار فيطلوا الضعفاء للذين إنا كنا لكم تبعا فهل انتم عنا من النار قال الذين اتكبروا إنا كل فيها إن الله قد عثم بين العباد وقال الذين في النار قد نفدهن مبعو ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم فبتأ فيكم رسلكم بالبينات قالوا فلا قالوا فدعوا وما دعاء الفافرين إلا في طلال إنا لننظر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم يقوم النشار يوم لا ينفع الظالمين معدوتهم ولهم اللحمه ولهم سوء ولقد اتينا موتى الهدى ولو بني اسرائيل الكتاب اهدى ولكل اولي فاصبر ان وعد الله حق واستغفر لذنبك وتفلح بحمد ربك بالعبي والإبكاك إِنَّ الذين يجادلون في آيات الله بغير تلقاهم أتاهم في تدورهم إلا ببعماهم ببالغيه فاتعذ بالله إنه هو الزميع البسيط فخلق التماوات والأرض أكبر من خلق النات ولا النات لا يعلم. وَلَا يَنْنُو إِلَّا حَنَا وَالَّذِينَ وَلَنَا مَن الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُثِير قَلِيلًا مَا تَكُونُ إِنَّ الْجَادِلَ أَثِيرُ اللَّهِ فِيهَا وَلَا قِنَّ أَكْرَنَ النَّاسِ مِنْ وَالَ رَبُّنُ ادْعُونِي لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ جَهَنَّمَ دارين. الله الذي تعال لكم الليل فاسكنوا فيه والنهار مرسرا إن الله له فضل على الناس ولا بأن الناس لا يسكنون ذلك الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو ما تسكنون كذلك يفتق الذين كانوا بقايا الله يجعلون فالله الذي تعال لكم الأرض طراراً والسماء رجاءاً وصوركم فأحسنت وركم ورزقكم من الطيبات ذلك الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحزى إله لله وفزعوه مخلصين لهبين الحمد لله رب العالمين قل اني نهيت ان اعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وامنت ان لرب العالمين هو الذي من تراب ثم من نطفه ثم من علقه ثم يخرجكم طفلا ثم, ثم لتدعوا اشدكم ثم لتكونوا شيوطا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبروا مددا مسمى ولعلكم تحتلون هو الذي يحيي ويميت فإذا قراء من فإنما يقول له كن فيقون فلم تر الذين الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به أذننا فسوف يعلمون إذ الأضلاء في أعناقهم والسلاق يذهبون في الحميم ثم في النار ثم قيل لهم أينما كنتم من دون الله قالوا تلوه عنا فلن من صدر شيئا كذابك يذن الله الكافرين ذلكم بما ولكن في الأرض بغير الحق وبما كنتم ادخلوا فيها ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل فيها اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان من منهم